<تصفيق> يا علي, يا علي, انت أميري. يا علي, يا علي, انت هذا قلبي على الحب وضايعك يوم الغدير بالسعاده صوت ناداه يا علي انت الامير يا انت الامير هذا قلبي على الحب وضايعك يوم الغدير بالسعاده صوت يا علي انت الامير يا علي لبيك الوالي بعنقري ركبتك بالديالو يا يا علي نبيك وانت الوالي ماكو غيرك بالقلب يا الغالي من لعماك لك مشتاق يا علي يفتح يا علي يفتح ضميري يا قطري يا يا يا يا يا يا يا فرح للعاشقين يا فرح يا يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين انت فرحت عيد يا والينا وحقنا يا مولاي لو حبيناك انت ظارحه تعيد يا والينا وحقنا يا مولاي له حبي انا وكل لك نشتاق كل اشواق لك نشتاق يا علي يهتف ضميري يا علي يهتف ضميري صوت الحشاش لك صوت لك يا علي ضميري يا علي ضميري يا علي يا فرحتي يا ضحكتي انت نورت الفلك يا عيوني يا جنوني شرف القلب بقبلك يا فرحتي ويا ضحكتي انت نورت الفلك يا عيوني يا جنوني شرف القلب بقبلك شرف القلب بقبلك دعجزني توصفك يا غالي شعاري وانت قدري يا حبيب النار تعجزني توصفك يا غالي اشعاري وانت قدري يا حبيب غنائي نار الفراق لك مشتاق نار الفراق لك مشتاق يا علي يكتب يا علي يكتب ضميري يا اللي تطفي علي انت اميري صوت لك صوت لك علي علي علي علي انتا ايو واسع شفك الضيفك رغيف شفك الضيفك رغيف غير جهودك ذبلت مسنيني شجره انا وكوثرك يرويني غير جهودك ذبلت مسنيني شجره انا وكوثرك يرويني حتى لو لاك لك atralak elak nishtak ya ali yahtif dhamiri ya ali yahtif dhamiri ya ali ya ali ya ali <متحك> يا لي انت نسمه وانت بسمه بيك يحتار الوجود نبع شفك شلون اوصفك عالمين تف بلا حدود انت نسمه بيك يحتار الوجود نبع شفك شلون عالمين تبلا حدود عالمين تبلا حدود خيرك يلكوني تكوينك عانك كيف ضيف قبول تكفينك خيرك يلكوني تكوينك عانك كيف قبول تكفينك يا لو بلا ضاد لك galab lawak el knishtak ya ali ya tafdhamiri ya ali ya يا علي يا قلب الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي وحيدر الغراييد بصوت الرادود الحسيني مولى حسن القرعاوي الكلمات للشعر الحسيني بهاء العابد يا علي